فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ سَارَ بِأَهْلِهِ آلَ سَنْجَانِبَ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنِّي آرْسَلْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْ وَلَمَّا أَتَاهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ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 ثيك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين قال ربي اني قتلته من نفسه فاخاف ان يقتلون واخيرون وافصح مني سنا فارسله معي يرد 121. <تصدقني> إني أخاف أن يكذبون 122. قال <طالس> سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بأخيك مسلم 118. لعلي يطلع إلى إله موسى وإني لا ظنه من الكاذبين 119. واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا لانلیا من ہوں ولقد بولا انزل كتابا بعدما اهلكت بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنتم بجانب الغبي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنتم من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتقاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تثلو عليهم آياتنا ولكننا كنا وما لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب مِنْ عند الله قل فأتوا بكتاب بَعَا هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَىٰ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ